ما يقول إذا رأى مبتلا بمرض أو غيره الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا